وما من الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الغذى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل الفلاس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 الا ان امسكتم خشيه الإنفاق وكان الإنسان خطورا ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات بِسِلْبَنِي اسْرَاءَ إِلَى إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وإني لأظنك يا فرعون مثورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأورقناه ومن ماه جميعا وقلنا من بعده لبني إسراء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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل دعوا الله أو دعوا ما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كله ولي من الذل وكبره تكبيرا